أزواجههم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إنك من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله تواب حكيم إن الذين نجا عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبرا منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إذ كن مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك فأولئك عين ولهؤلاء فقول الله عليكم ورحمة الله في الدنيا والآخرة لمسكتم فيما أفظت لكم لمسكتم فيما أفظت لكم فيه عذاب عظيم اذلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحتبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ما يكون لنا اتكلم بهذا سبحانك هذا عذاب كان عظيم يعذبكم الله ان تعودوا لمثله ابدا لمثلي ابدا ان كنتم مؤمنين ويبي في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف الرحيم يا تبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحشاء فإنّه يأمر بالفحشاء والموكر ولو لفضل الله عليكم ورحمته ما زكّيتم من أحد ما زكّيتم إن من أحدنا بدأ ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يئسن اولي الفضل فوسع ان يؤسون للقربى ان يؤسون والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ عُصْبَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السنّتهم وأئيهم وأرجلون بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق مبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثة والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى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 والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مساع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتون قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم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 جَعَلْنَا إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ أَوْ من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء ولا يضربن بأرضلهم ليعلم ما يخفي من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وَإِن كَحُلَ أَيَامَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ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 إنا ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله فإن الله من بعد راهن غفور رحيم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة المتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كركب دري يوقد من شجره يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَال الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعته يحسبه الضم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 فوقه موجود فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكذّر الله ومن لم يجعل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 الإصر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأنصار والله خلق كل دابة من نار فمنهم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 Happy... الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى الله ورسوله فَمَا مَنَعَ لَنَا جَهْدَنَا إِنَّهُمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ قُل لَّا تُقْسِمُوا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 كَفَا هَؤُلَاءِ كَهُمُ الْفَاتِحُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ كثأيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون في عبكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء.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 فليس عليهم جناح أي ضاعت يابا غير متبرجات غير متبرجات بزينة وأي استعفنا خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعم حرج ولا على الأعرج حرج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 الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنه فأذل لمن شئت منهم فأذل ما يشأ منهم واستوفى له الله قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا